وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارٰةً تَهْتَدُوا وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارٰةً تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وما وآس ماعيل وآس حاق ويعقوب والأسباط وما النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وعيسى وما أوتي النبي فَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وإن تولوا فإنما فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سِجْوَاتُ اللَّهِ سِجْوَاتُ الله, اللَّهِ وَمَنْ أَحَ كَنُّ مِنَ اللهِ صِلغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَلَنَحْتَمِّنَ اللهَ صِلغَتَنَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَا فِي اللهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا قُلْ أَفَتَحْسَبُونَ أَنَّ دُونَ رَبِّكُم تَهْيَ وَهُوَ رَبُّكُمْ وَلَنَا وَرَبِّكُمْ ونحن له مخلصون ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب فَأَطَكَنُوهُودًا أَوْ نَصَارَى أَمْ تَكُورُونَ إِنَّ إِلَٰهَنَا وَاحِدٌ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَعْلَمُونَ فَأَطَكَنُوهُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَمْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أن وَمَن أَظمُ مِ مَن كَتَمَ شَهادَةَ عدَهُ مَِ اللهَّ وَم حَظلَ مَنْ كَتَمَ شَهادَةَّ دَهُ مَِ اللهَّ اللَّهُ بِرافِِ عََّ تَعَّلُون وَنَظَرُهُ غَافِلٌ عَمَّا كَحَمَدُ ثِئَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ثِئَ أمة, أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ لَهَا مَا كسبت كَتَبْتُ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَحْمِلُونَ